ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق فنوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 فما لَلَّذِينَ كَفَرُوا طِبَّ لَكَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيْضُ مَعُ كُلِّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخِلَ جَنَّةً عِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم بِمَا يَعْلَمُونَ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 ما يخرجون من الأجداد سواء كأنهم كأنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.